اهزي الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقلون ويوم نحشر من كل أمة فوجا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم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 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنَّهُ خبيرٌ بما تفعلون مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَسَرِينَ وَمَائِذٍ آمِلُونَ وَمَن يا ام السيئه فكبه وجوههم في النار فكبه وجوههم في النار هان تجزون إلا ما كنتم تعملون ان إنما أُمرت أن أعبد رَبَّ هذهِ البَنْدَةِ الذي حرمها وله كل شيء وأُمرت أن أكون من المسلمين وأن أسلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إن وإنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون